ياأَوه النَّذينَ آممَوا إِ تُطود النَّذين كَفَنُ يَو الددُوكُم معَنا أَ قَابِكُ فَتَم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما وفو بالله ما لم ينزل به سلطانا وَلَنَقُدَنَّ صِدْقَ قَوْمِهِ مَّا جوعَ دَنُو اذْحُسُهُ بِإذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ, حتى إذا فشلتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون الدنيا منكم من يريد الاخره ثم مفصلنكم عنكم لليوم الثاني انكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا ترون على أحد فأنكم فأنكم بغم فأنتم فأنكم بغم لكن لا تحزنوا والله خبير